الصوتية الرابعة من كتاب إدارة التوحش في المبحث الثالث الفصل الثامن قواعد الالتحاق عند تعثر منطقة من المناطق المدارة من إدارة التوحش او عند الحاجة لضم وإلحاق منطقتين متجاورتين ببعضهما البعض أو أكثر من منطقتين أي المنطقة تلتحق بالأخرى وتنزل إدارتها تحت إمرة الإدارة الأخرى؟ وهل الذي يحسم تلك الأمور عنصر السبق في الجهاد والعمل لدين الله او عنصر التفوق المادي والأقدر على القيادة أو عناصر أخرى وكيف نعالج البغي أو الحسد الذي قد يكون موجودا في النفوس نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إن معرفة قواعد الالتحاق وممارستها والتعود عليها يسهل الطريق للقيام بالخطوة الأولى في المرحلة التي تلي مرحلة إدارة التوحش وهي مرحلة قيام الدولة حيث أن الخطوة الأولى في تلك المرحلة هي قيام قائد أو مجموعة بجمع شتات المجموعات والمناطق تحت راية واحدة لتتكون بهم شوكة التمكين. كذلك عند الانتقال من مرحلة شوكة النكاية إلى مرحلة إدارة التوحش. يتطلب الأمر ممارسة قواعد الالتحاق حيث تلتحق أكثر من مجموعة من المجموعات الصغيرة التي تقوم بالنكاية ببعضها البعض لتكوين شوكة تقوم بإدارة التوحش الناتج عن النكاية. لشك أنه لن تكون هناك مشكلة إذا كانت كل المجموعات والإدارات في المناطق تتبع القيادة العليا حفظها الله ذخرا للمسلمين وجعلها سبيلاً لتوحيد كلمتهم فستنزل على أوامر القيادة العليا في ذلك ولكن المشكلة تكمن في أن تطور الاحداث قد يدفع بمجموعات جهادية لا تتبع القيادة العليا كذلك إذا أسلمت قيادات عسكرية في جيوش الردة ودخلت بوحداتها العسكرية في المعارك ضد الصليبي والحكام العملاء وقد تتبنى اتباع الكتاب والسنة بشكل صادق إلا أنها لشهوة نفس أو ظن أنها أجدر بالقيادة قد لا تعطي بيعة للقيادة العليا الحالية بل وتطالب ببيعة وإلا تستقل بمنطقتها وقل مثل ذلك إذا تمكنت حركة إسلامية غير جهادية خدمتها الظروف والأوضاع من مثل ذلك بعد أن حركت قواعدها عسكريا كذلك في أحوال أخرى قد يتعذر تحت ظروف شتى الاتصال بالقيادة العليا من قبل بعض الإدارات والمجموعات فكيف نضبط مثل تلك المسائل؟ سأنقل تصوراً مبدئيا من بعض دراسات أهل التوحيد والجهاد إلا أن الأمر يتطلب أن يقوم منهم هم أهل لذلك بإعداد دراسة مستقلة موسعة لتأصيل ذلك الأمر فأعتقد أنه قد آن الأوان لذلك حتى لا يدهمنا الأمر فنتعامل معه بدون ضوابط في دراسة سابقة طرح أنه عند اتحاد جماعتين جهاديتين أن يتولى الإمارة الأصلحة قياماً بأعمال الجهاد والأكثر قدرة على تحقيق أهدافه كذلك، جاء في مقالات بين منهجين، على الحركة الجهادية أن تنظر لنفسها كوحدة واحدة، ولأن طبيعة الصراع هو معركة، فالقائد هو الذي استطاع أن يحقق هذه المكاسب، أو أن يستفيد من الظرف الذي وقع له، وعلى الآخر إن كان قديماً في وجوده أن يلتحق بهذا الأمل الجديد، وأن يسانده، بل إذا امتد الأمر وأخذ بعده المطلوب، وجب عليه أن يكون جنديا لهذا القائد الجديد، وعليه أن لا يأتي ليقول للناس أنا الأول، أنا السابق، فالمسألة ليست للسابق بمقدار حصول الفضل الإلهي لأحد حصل له مقدمات مساعدة لم تحصل لغيره، وأعتقد أن مدخل مسألة الفضل الإلهي هو نفس مدخل مسألة الأصلح، ولكن لو تعارض ذلك مع مجموعة في عنقها بيعة للقيادة العليا للجهاد، وكان الأفضل لها أن تدخل تحت إمرة مجموعة أخرى ليست تابعة للقيادة العليا فينبغي عليها أن تفهم تلك القيادة أنها ستدخل تحت إمرتها بصورة مؤقتة لأن في عنقها وعنق كل أفراد مجموعتها بيعة للقيادة العليا وأنها طالما أنها متواجدة في الأرض أو المنطقة التي تقع تحت سيطرة المجموعة وتحكمها بالكتاب والسنة فهي تدخل في طاعة أميرها وتجاهد معه وتنصره في نصرة أحكام الشرع لحين خروجها للجهاد في أرض أخرى لا شك أن للمسألة جوانب أخرى خاصة أن كثيرا من أطرافها تأتي تحت باب السياسة الشرعية وتحتاج لتأصيل وتفصيلات تضيق عنها هذه الدراسة لذلك من خلال هذه السطور أطالب الراسخين في العلم من أهل التوحيد والجهاد إعداد دراسة تستوعب هذه القضية واحتمالاتها في الواقع قبل أن تدهمنا مشاكلها خاصة في ظل عدم وجود بيعة عامة حتى الآن نسأل الله العافية وأن يؤلف بين القلوب الفصل التاسع اتقان الجانب الأمني وبث العيون واختراق الخصوم والمخالفين بجميع أصنافهم معركتنا طويلة وما زالت في بدايتها نعم ينالنا بفضل الله من العناية والرعاية الإلهية ما تطوى لنا فيها بعض المراحل إلا أن ظواهر الأحداث وتطورها ينبئ بطول المعركة وطولها يتيح فرصة لاختراق الخصوم والمجاورين وتأسيس جهاز أمني قوي يكون أكبر دعامة لتأمين الحركة الآن والدولة فيما بعد فينبغي اختراق قوات الشرطة والجيوش والأحزاب السياسية المختلفة والصحف والجماعات الإسلامية وشركات البترول كعامل أو مهندس وشركات الحراسات الخاصة والمؤسسات المدنية الحساسة إلى آخره وقد بدأ ذلك بالفعل منذ عقود لكننا نحتاج المزيد في ظل التطورات الأخيرة كذلك قد نحتاج اختراق المكان الواحد بأكثر من عضو لا يعرف بعضهم بعضا أو العكس لادوار مختلفة أو نفس الدور إذا كان يحتاج لأكثر من عضو ستواجهنا في سبيل ذلك مشكلات منها أن اختيار العضو الذي سيقوم بالاختراق ينبغي أن يتم تحت الثقة بقدرته على الحفاظ على دينه داخل مجال قد يكون مليئاً بالمخالفات الشرعية او الكفر في حين أنه يكون شخصية غير محروقة ولم يعرف عنه تدين سابق ومعنى ذلك أننا أحياناً قد نضع مسلما حديث التدين فتصبح المعضلة أكبر ولكن أوضاعنا الحالية والمستقبلية أفرزت ظاهرة تحل هذه المعضلة وهي ظاهرة وجود شباب متدفق بأعداد كبيرة يطلب الجهاد بل يستعجل القيام بعمليات جهادية بل واستشهادية ونستطيع من قراء الأحوال تبين صدق هذه النوعية من الشباب وطلبهم للاستشهاد تدل على حالة إيمانية جيدة تتطلب فقط صقلا تربويا وعلميا أثناء الحركة بالطبع سيتم توجيه أغلبهم لبرنامج جهادي وتدريبي يستوعب طاقاتهم وحماسهم إلا أنه يمكن توجيه بعضهم تبعاً لنظرة وفراسة قادة المجموعات في سمات وقدرات هؤلاء للعمل في الجهاز الأمني لاختراق تلك المؤسسات بعد تبين أهمية ذلك وأن هذا الدور بمثابة عملية استشهادية بل قد ينتهي فعلاً بعملية استشهادية لتدمير الموقع المخترق إذا كان جائز التدمير أو القيام بعملية تجاه بعض الشخصيات فيه إذا كانوا من فئة يجوز استهدافها مع وضع برنامج تربوي وعلمي فردي يحفظ عليه تدينه دون أن يتم كشفه وكلما زادت الضغوط عليه لتحركه الفعال في جمع المعلومات عمل البرنامج التربوي بجانب تلك الضغوط على رفع إيمانياته وفي الغالب يكون طريق الاختراق والوصول إلى مركز جيد لجمع المعلومات يتطلب وقتا طويلا ليتقن دوره بين المؤسسة التي يقوم باختراقها وفي ذلك يمكن ترك حرية الحركة للعضو بعد إعطائه برنامجاً طويل المدى للتحرك ونوعية المعلومات المطلوبة وكيفية تصنيفها وتأمينها لحين طلبها منه أو تعجله بإيصالها لوجود معلومات خطيرة لا تحتمل التأجيل. لا شك أن اختبار المعلومات التي يتم الحصول عليها أكثر من مرة وظهور مدى دقتها وصدقها يوثق يوماً بعد يوم الثقة في ذلك العضو من حيث أمانته وقدراته. خاصة أننا لم نكن نعرفه جيدا في البداية لذلك أيضاً فهو لا يعطى إلا ما يحتاجه من المعلومات ولا يعرف إلا مندوب الاتصال من باب الحرص على العمل لأي ظرف من الظروف كذلك قد يفقد الاتصال بمندوب الاتصال لأي سبب كاستشهاد ذلك المندوب أو انتقاله في ظروف قهرية لمكان آخر ونحو ذلك فعليه في هذه الحالة الاستمرار في عمله حتى تظهر مناطق للتوحش تديرها مجموعات المجاهدين فيقوم بزيارتها في ظروف طبيعية كزيارة أحد أقاربه مثلا أو التجارة أو متخفيا ثم يتصل بالإدارة الظاهرة لتصله بمندوب من الجهاز الأمني فإذا كان له كود سري معروف به يبلغه له أما إذا كان غير معروف فيقوم بإعطاء ما لديه من معلومات للمندوب وينتظر رد الجهاز الأمني تبعاً لطبيعة المعلومات هل يستمر في جمع المعلومات أم يفر لمنطقة التوحش؟ أو يقوم بعمل تدميري داخل المكان المخترق بنفسه أو بمساعدة مجموعة سترسل إليه في الحالة السابقة قد تتأخر ظهور منطقة للتوحش في المنطقة التي يعيش ذلك العضو في نطاقها أو قريبا منها ويمارس دوره فيها وإضافة لذلك قد يضيق عليه الأمر والحال كان يجد أن استمرار عمله قد يؤثر على تديونه أو أنه على وشك الانكشاف ونحو ذلك فعليه في هذه الحالة الاستقالة من مكان عمله والعمل على الالتحاق بالمجاهدين بالجبال أو حيثما يتوقع بصورة أو بأخرى أو إذا كان الأمر يسهل عليه فليقم بعمل تدميري لمكان عمله إذا كان جائز التدمير أو التخلص من عدو أو أعداء فيه ثم ينسحب إلى مكان آمن لحين التحاقه بالمجاهدين بالطبع في بعض الحالات يمكن اختراق بعض الأماكن دون أن يحدث تأثير على عمل العضو في مكانه داخل العمل العسكري او الدعوي داخل الحركة او المجموعة المجاهدة بالنسبة لاختراق الجماعات الإسلامية الأخرى بل والترقي في سلمها القيادي من خلال أفراد موثوق في تمكنهم من مدافعة الشبهات العلمية والشهوات ينتج عن ذلك فوائد كثيرة مختلفة وهناك حالات سابقة ناجحة وهناك إشكالية حرمة التجسس على المسلمين فكيف يمكن جمع عنهم وفي هذا أعتقد بجواز ذلك تجاه الحركات التي تؤذي المجاهدين أو تتعامل مع الطواغيت أما اختراق الحركات التي لا تؤذي المجاهدين فلا يتم لجمع المعلومات ولكن لدعوتهم والتقرب منهم والاستفادة من تحويل مواقفهم في صالح الجهاد حال الأوضاع والمواقف الحاسمة بالطبع كل ما سبق تصور عام قابل للتعديل أما القواعد التي تنظم وتؤمن قيام كل الخطوات السابقة بدقة وتتناول جوانب أخرى لا تقل أهمية في بناء الأجهزة الأمنية وطرائق بث العيون وجمع المعلومات وعلى جانب آخر أساليب تأمين الحركة من الاختراق فعلى الدارس الرجوع لمذكرات الأمن التي تصدر عن المجاهدين كذلك موسوعة الأمن والاستخبارات الصادرة ضمن موسوعات الجهاد كذلك الحلقات التي تصدر تباعا عن مجلة معسكر البتار بالإضافة للكتب العامة بالمكتبات إذا كان الدارس يستطيع كشف الأخطاء الشرعية التي فيها خاصة في الأساليب مع الحذر من الكتب التجارية التي ينفق الدارس الوقت في قراءتها دون الاستفادة من شيء أو يتعلم منها قواعد ساذجة وغير صحيحة الفصل العاشر اتقان التربية والتعلم أثناء الحركة كما كان العصر الأول في دراسة سابقة نشر مقتطفات منها يسر الله نشرها كاملة ناقشنا قضية التربية وبينا فيها كيف تربى الجيل الأول بين الأحداث وسأنقل هنا بعض النقاط من هذه الدراسة فيما يرتبط بالجزئية التي نتناولها هنا أساليب التربية الأولى التربية بالموعظة أعظم العظات التي بثها الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه كانت من كتاب الله سبحانه وتعالى البعض يجعل ذلك أسلوبا مستقلا ويطلق عليه التربية بالقرآن وإن كنت أرى أن مفهوم التربية بالقرآن له خصوصية سنوضحها تجعلنا لا نقبل هذا التقسيم ومما يدخل في التربية بالموعظة كذلك التربية بالقصة البعض يجعلها أسلوبا مستقلا ومن القصص التي قصها رسول الله على أصحابه قصة الغلام والراهب وقصة الثلاثة الذين حبستهم الصخرة بالكهف وغيرها فضلا عن القصص التي ساقها القرآن الكريم ومما يدخل فيه التربية بالموعظة كذلك التربية بضرب المثل البعض يجعلها أسلوبا مستقلا ومن الأمثال التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما جاء في الحديث الشريف مثل المؤمنين في تواده إلى آخر الحديث وغيرها من الأمثال فضلا عن الأمثال التي ضربت للمؤمنين في القرآن الاثنان التربية بالعادة المقصود بها تعويد الأفراد على السلوك المراد تربيتهم عليه حتى وإن لم يتذوقوه كاملا في البداية كما جاء الشرع بتعويض الصبيان على الصلاة والعبادة وهذا الأسلوب لا يقتصر على الصغار فإن القائد والمربي يمكن أن يمارسه مع الكبار كذلك بل كان بعض السلف يربون أنفسهم به التربية رغم أن فعل الطاعات كالصلاة والصيام وبذل الصدقات يعتبر نتيجة وهدفاً للأساليب السابقة إلا أنها أسلوب مثالي للارتقاء بالنفس البشرية 4- التربية بالقدوة إن رؤية النماذج البشرية المستجيبة لأوامر الله مهما كلفها ذلك والتي تبذل الغالي والنفيس من أجل دين الله تعتبر من أهم الوسائل في رفع مستوى الأفراد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه في زمنه ومن بعده أفضل القدوات لأمتهم وللناس في عهدهم بل وأفضل القدوات للناس في كل العصور حتى إن قادة الجيوش كانوا يطلبون مددا كبيرا من الخليفة فيرسل لهم عددا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسالة أن الواحد منهم بألف معدداً أعماله ومناقبه وما أن ينتشر بين صفوف الجيش وأغلبهم من سكان البلدان المفتوحة سيرة هؤلاء حتى تدب في الصفوف روح جديدة من الإقبال على الطاعات بصفة عامة وطاعة الجهاد بصفة خاصة وتقديم الغالي والنفيس في سبيل ذلك وما كان ذلك إلا بسبب وجود هؤلاء القدوات بين الصفوف لذلك عندما يوجد بين صفوفنا رجال يبذلون الغالي والنفيس استجابة لأوامر الله كل أوامر الله سيكون هؤلاء أفضل طريق للارتقاء بصف الحركة المؤمنة وخاصة حديثي العهد بالعمل الإسلامي سعد بن أبي وقاص وقف يخطب في أهل البلد الذي عينه الخليفة أميرا عليها فقال لهم مما قال لقد رأيتني سابع سبعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر إلى أن قال وما رأيت واحدا مننا الآن إلا أميرا على مصر من الأمصار وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله وضيعا أو كما قال رضي الله عنه فكان هؤلاء مثالا وقدوة ونماذج حية مبهرة للشعوب حديثي العهد بالإسلام ليمتثلون لأوامر الله ويبلوا بلاء حسنا في معارك الفتوحات التي خاضوها وهم حديث عهد بالإسلام كان الصحابة رضي الله عنهم قدوة ونماذج حية في الصبر والعزم والهمة العالية والشجاعة والتواضع مع العزة والقوة والعدل وبمناسبة ذلك كنت أتعجب من شبهة منتشرة بين عدد من فصائل الحركة الإسلامية وإن كان مصدرها قيادات حركة الإخوان إلا أنها الآن تم نقل عدواها بين أكثر من اتجاه تقول الشبهة أننا نعمل الآن ولا نحتاج لمشاكل وجهاد وإنما نعد لجيل الجهاد الذين هم أبناؤنا وأحفادنا ونطرح على مبتدع تلك الشبهة ومقلديه الفار من تنفيذ الأوامر الشرعية هذا السؤال أين النماذج البشرية الحية التي سيتخذها هؤلاء الأبناء قدوة؟ فأنتم قدوة أبنائكم وإن قعدتم قعدوا وسيمارسون الجهاد في صورة النضال التنموي وسيتركون القتال كآبائهم 5- التربية بالأحداث إن المواقف التي تمر بالأفراد من أكبر المؤثرات لتشكيل وجدانهم عندما يكون يومك وحياتك هما سلسلة من المواقف العظيمة التي تتخذها أمام فتنة الغير فتنة الولد والمال والزوجة والعدو عندما ترتبط كل هذه المواقف على خصوصيتها بأحداث ضخمة تخطف اللب وتجعلك دائما في صراع مع نفسك خشية السقوط أو تأنيبا لزلة أو سقطة وقعت فيها واستشعارك بارتباط كل جزء فيها بالآخر فما من زلة مع النفس أو المال ونحو ذلك إلا وتؤثر وقد تسبب في زلة وكبوة أمام العدو لا شك في أهمية ما سبق من أساليب إلا أننا لو نظرنا بعمق إلى المنهج الرباني في الارتقاء بالجماعة المسلمة جعل من أسلوبين من الأساليب السابقة وسيلة لتفعيل أثر باقي الأساليب بل واستعمل المنهج الرباني هذين الأسلوبين في صياغة الشخصية المسلمة الصياغة المثلى منذ أول يوم فما هما؟ هما التربية بالاحداث والتربية بالقدوة فالأحداث والابتلاءات والفتن التي واجهها الأصحاب منذ أول يوم دخلوا فيه الإسلام والقدوات والنماذج الحية العملية التي ثبتت أمام تلك الأهوال هي التي أخرجت لنا هذا الجيل الفريد إن أثر الطاعات والعبادات التقليدية وأثر المواعظ بل وأثر القرآن تضاعف أثرها أضعاف مضاعفة في الارتقاء بالأفراد في وجود هذين الأسلوبين فالأحداث الرهيبة التي تلفت انظار الناس وتعيشها الحركة المجاهدة وثبات نماذج بشرية أمام الأهوال الناتجة عن هذه الأحداث يرسخ معان في القلوب لا يمكن أن يصل لها الأفراد في مئات السنين من التربية الهادئة ان تربية القرآن التي يظن البعض أنها كانت يمكن أن تعطي أثرها بمجرد التلاوة وتعليم الأحكام واستخراج العبر لتستقبلها النفوس وتعمل بما فيه لم تكن أبدا على هذه الصورة إنما نزل القرآن على النفوس وهي منصهرة وقبل أن يأمرها بالأوامر كان يحدثها عما يخالجها فكان أثره وفهمه له شأن آخر لذلك ينبغي علينا تعليم الناس أثناء الحركة واستغلال كل حدث لربط الناس بالعبودية والطاعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ترى لو نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون لو نزلت هذه الآية على الأصحاب وهم في غرفة مغلقة أو جلوس داخل المسجد هل كان تأثيرها والاستجابة لها يكون مثل الاستجابة عندما نزلت على الأصحاب في غزوة بدر؟ كيف لا يستجيبون وهم يرون بأعينهم آيات الله في القتال تتنزل وتمتنع إنهم خالفوا أمره؟ فلن يرفع البلاء إلا الاستجابة لأوامر الله ومع كون الآية تقصد الجهادة كما جاء في التفسير إلا أنها عامة في أهمية الاستجابة لكل أوامر الله ففيها الحياة ترى لو نزلت آية تحريم الخمر أو آية وجوب الحجاب؟ في غير جو المحنة والأهوال التي كانت تحيط بالمؤمنين ما مقدار الاستجابة ورحم الله سيد قطب فهو القائل إن هذا القرآن لا يكشف أسراره إلا للذين يخوضون به المعارك والذين يعيشون في الجو الذي تنزل فيه أول مرة لذلك تنبه علماء السلف وأهل النظر الثاقب من المعاصرين إلى هذه القضية فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد وهذا شيخ الإسلام ابن القيم يجعل من يواضب على القيام والصيام والقراءة والذكر وكل ما هو غاية أصحاب التربية الهادئة ويعطل الجهاد والصدع بالحق من موت القلوب وممن يمقتهم الله نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وهذا الشيخ محمد الأمين المصري يقول أما القائلون كيف يمكن الجهاد والمسلمون مشتتون جاهلون بعيدون من معاني دينهم فجوابهم علاج هذا كله بالدخول في ميادين القتال إلى أن قال رحمه الله إن أعظم ميدان للتربية ميدان القتال ويقول ثم إن تزكية النفوس وتربية الإخلاص في العمل يجب أن تتم في حقل الجماعة الإسلامية وفي ميادين الجهاد وهكذا كانت تربية المسلمين الأولين ويقول إن النقطة الهامة التي نريد إضاحها هي أثر الجهاد العملي في تربية الجماعة وفي نفوس أفرادها إن الأمة التي تواجه الشدائد وتكافح الصعاب ويعيش أبناؤها في جهد دائم وجهاد متواصل هي الأمة التي تستحق الحياة وهي التي يكتب لها البقاء والظفر ويقول كان الجهاد العملي لدى المسلمين الأولين مقترناً بالجهاد النفسي لم ينفك أحدهما عن الآخر لحظة واحدة وكان الجهاد العملي أكبر وسيلة لتربية المسلمين وإقرار المعاني السامية والمثل الرفيعة في نفوسهم هذا الأسلوب التربوي بما يشمله من شدائد وأهوال هو الوحيد القادر على إخراج قاعدة صلبة قادرة على حمل أمانة الدماء والأموال والأعراض وقيادة العالم يقول صاحب الظلال رحمه الله الله سبحانه هو الذي يتكفل بهذا لدعوته ما أراد لها حركة صحيحة عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا وتهيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقول رحمه الله ولابد من البلاء كذلك ليصل عود أصحاب العقيدة ويقوى فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيون والراني عن القلوب وأهم من هذا كله او القاعدة لهذا كله الالتجاء إلى الله وحده حين تهتز الأسناد كلها وتتوارى الأوهام وهي شتى ويخل القلب إلى الله وحده لا يجد سندا إلا سنده وفي هذه اللحظة فقط تنجل الغشاوات وتتفتح البصيرة وينجل الأفق على مد البصر لا قوة إلا قوة الله لا حول إلا حوله لا ملجأ إلا إليه والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يقول الشيخ محمد أمين المصري عندما ينتهي كلامه سأخبرك يقول ثم إن تسكية النفوس وتربية الإخلاص في العمل يجب أن تتم في حقل الجماعة الإسلامية وفي ميادين الجهاد وهكذا كانت تربية المسلمين الأولين عاش المسلمون في غزوة الأحزاب ثلاثين يوما والعدو محيط بالمدينة من أطرافها وليل الصحابة كنهارهم حذر مستمر وسهر دائم والمسلمون يعانون من الخوف والجوع والعدو ما يعانون وهناك في مثل هذا الجو المحاط بالرهبة المطبقة الذي تسلم فيه النفوس إلى بارئها وتفوض الأمور إلى مدبرها وتتيقظ الضمائر وتستيقظ العزائم يجد المؤمنون العون مصاحبا لا يفارق في الحركات والسكنات وفي هذا الجو الخاشع المخيف تتجلى معاني الإقدام في سبيل الله وتتضاعف قوة الإيمان وتمحس القلوب يتم كل هذا بما لا يمكن أن يتم مثله بل جزء يسير منه في مئات السنين في العزلة وفي أعماق الزوايا إن روح الإثار تبدو في ساعات الشدة والمعاني الرفيعة تغرس في القلوب في الساعات التي تتعرض فيها الجماعات للأخطار والموت مخيم على الجميع بظله الرهيب وروح الصبر على الشدائد والجلد على المكاره وروح الثقة بالله والإيمان به والإخلاص له وانتظار فرجه وروح التعاون والتآزر كل هذه تبرز في ساحات الجهاد وفي صفوف المؤمنين الذين يقدمون أرواحهم خالصة لوجه الله وحياة القتال تلك الحياة التي يقدم المؤمن فيها المعاني الطيبة فيسهل الإيثار وتسقط الأنانية وتذهب الأثر أما الدعوة مجاهدة النفس في حالات الرخاء والأمن والدعى فهي مشوبة بكثير من المغالطات انتهى كلام الشيخ محمد أمين المصري إن هذا النوع من التربية هو الذي سيخرج الجيل القادر على حمل أمانة هذا الدين وينقل الأمة للالتحاق بدرب الجهاد، وهو الذي سيخرج من خلاله القادة الحقيقيون للأمة، وذلك لأن الكلام على المنبر سهل، وفي الصحف أسهل، وفي الكتب أسهل وأسهل، أما أن يهدم البيت وتشرد الأسرة وتمزق الأم والأخت إلى أشلاء، فذلك لا يقدر عليه إلا الأفذاذ من الرجال، والقيادات العظيمة والجنود الأشداء لا يخرجون إلا من مثل هذا الجو، الأمة فقط تنتظر قائدا قادرا على اتخاذ القرارات الحاسمة الصحيحة لا يهاب المفاسد المزعومة مثل ما فعل أبو بكر قيل له الكل ضدنا أمامنا المرتدون وأمامنا الروم والفرس فلا تنفذ بعث أسامة وإن كنت فاعلاً لكونه أمر نبوي فتألف مانعي الزكاة ممن لم يرتد صراحة فقال وقد أمسك بخناق عمر رضي الله عنهما أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو حدث من المفاسد أنجرت الكلاب نساء المؤمنين لأنفذنا بعث أسامة ولا ولأقاتلنا من منع عقالاً هل تسلم أبو بكر القيادة لكونه عرض برنامجاً انتخابيا لم يعرض برنامج مثله من الآخرين وكيف كانت له القدرة على اتخاذ القرار الحاسم؟ ألم تقدمه الأعمال في ميزان الوحي وفي قلوب وعقول الأصحاب؟ وليس لأنه دفع تكاليف المسيرة كلها بجوار الرسول القائد صلى الله عليه وسلم وخاض معه جل الغزوات مسيرة الدماء والأشلاء والجماجم مثل هؤلاء الرجال فقط هم الذين يستطيعون فهم القضية وتقدير الأمر والقدرة على اتخاذ القرار الحاسم الذي يقول عنه العسكريون في كتب الحرب القرار الحاسم هو القرار الذي يحتمل وقد يرجح من اتخاذه وقوع كارثة ولكن يجب اتخاذه لاعتبارات أخرى ولا يقدر على ذلك إلا القائد الحقيقي والأمة تنتظر مثل هؤلاء القادة ومثل ذلك القرار منذ سنين الذبح وهؤلاء القادة لا يخرجون إلا عن طريق هذا النوع من التربية وقد خرج طلائعهم والحمد لله وننتظر المزيد بإذن الله وفضله في مثل هذا الجو سنتربى وتتربى معنا الأمة على مواجهة الأهوال العظام التي ترافق الحروب بصلابة وشجاعة ونحن وإن كنا تجرعنا بعض مررتها مع الهوان الذي أصابنا في ظل فقه الهزيمة الذي أفرزته بعض الاتجاهات فقد آن لنا أن نواجه تلك الأهوال في صلابة وعزة عسى الله أن يأذن لنا بإيقافها يوما ما في احدى معارك الأفغاني في مواجهة الروس قام الرجال بجمع النساء والشيوخ والأطفال في المسجد ليقللوا خسائر القصف فسقطت قذائف على المسجد فقتل جميع من فيه معيدا طفلة بقيت في حجر جدتها التي انشق رأسها وتدلى ما بداخله أمام حفيدتها فجعل أحد المجاهدين العربي يهدئ في الطفلة التي تهذي من الذعر وهو يبكي فقال له الأفغاني ما يبكيك؟ قال له العربي ألا تشعر؟ إنهم أهلاك وذوك قال الأفغاني هذه هي الحرب وأنا وأنت سنمضي مثلهم في يوم ما وما قلناه عن رفع المستوى الإيماني نقوله عن رفع المستوى العلمي والمتتبع لأسباب نزول الآيات ومناسبات أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن الآيات نزلت والأحاديث قيلت سواء في مكة أو المدينة في ظل احداث رهيبة فهي إما قبل البلاء أو المعركة أو أثناء البلاء أو المعركة أو بعد البلاء أو المعركة بل إن بعض الصحابة قد تعلموا مسائل في العقيدة أثناء المعركة مثل مسألة كيف يدخل الرجل الإسلام كما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتل من نطق بالشهادتين ومثل مسألة ذات الأنواط وفي مثل ذلك الجو ترسخ المعاني لذلك علينا جعل هذه الأجواء التي تمر بتجمعاتنا وأمتنا فرصة للارتقاء علميا بالأفراد والناس ما أريد قوله من كل هذا أن الارتقاء بالناس إيمانياً وعلمياً هو أحد أهم أهداف مرحلة شوكة النكاية والإنهاك ومرحلة إدارة التوحش ولن يتم في جو أفضل من جو وحرارة هاتين المرحلتين ونسأل الله الثبات والمغفرة كما أن حرارة الأحداث هي أفضل بيئة للتربية كذلك تدفع لنا كل يوم أفواج الشباب ليلتحقوا بقوافل الجهاد وها نحن نرى بلادا في آسيا كماليزيا وأندونيسيا وكبلدان الاتحاد السوفيتي السابق وقل مثل ذلك عن مدن كالفلوجة وغيرها يخرج من تلك المواقع كل يوم أنصار للجهاد هم من جانب لا يعرفون هيئة كبار العلماء ولا تلك الأوضاع التي شكلت انحراف الشباب الملتزم في بعض أقطار العالم العربي وهم كالصفحة البيضاء تدفعهم الفطرة والعاطفة الصادقة لنصرة الدين نعم قد يكون لذلك أثر سلبي كعدم الانضباط الشرعي لكن هذا هو دورنا أن نملأ هذا الفراغ فهذا الشباب لن يترك الجهاد بفضل الله فقد وجد فيه فطرته البشرية وسيتلقى التوجيه من أي قدوة ونموذج حي للجهاد ومن نعم الله علينا أن القدوات المعاصرة المتمثلة في القيادة العليا للجهاد ومن حولها من القيادات منضبطون علميا وحولهم لجان علمية وشرعية على أعلى مستوى فما علينا إلا أن نوصل توجهاتنا إلى هذا الشباب على أن يتم إعداد منهج علمي وتربوي للارتقاء بهم أثناء الحركة والقتال لعل الله أن يخرج لنا من بينهم قادة هدات فاتحين بفضله ومنته مع ملاحظة أن بعض هذه الأماكن كأندونيسيا وماليزيا وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق لها جذور حركات إسلامية ومرجعيات علمية إلا أن هذه المرجعيات خاصة المخلصة منها تتطلع منذ زمن إلى العالم العربي مهد الإسلام منتظرة قيادات علمية جهادية تتبعها والشباب بفطرته النقية هناك يتوق إلى عبق تأريخ الإسلام العظيم فقط ينتظر من يوجهه ويحدد له حركته وبمن من الأعداء يبدأ يراجع في مسألة التربية كتاب سبيل الدعوة الإسلامية وكتاب من هدي سورة الأنفال وهما للشيخ العلامة محمد أمين المصري رحمه الله كتاب الظلال تفسير آيات الابتلاء وآيات الغزوات خاصة من الأحزاب كتب وشرائط الشيخ عبد الله عزام رحمه الله بصفة عامة في خاتمة المبحث الثالث ننبه لما يلي لقد تعمدت تكرار خطة العمل في هذا المبحث والمبحث الذي قبله أكثر من مرة وذكرت ملامح من أكثر من جانب وذلك حتى يكون لدى قارئ هذه الدراسة تصور واضح للعمل القائم واهدافه وأحب أن أنبه أن ذكر ملامح الخطة من أكثر من جانب قد يوهم القارئ سريع القراءة أن الخطة غير واضحة ولذلك لن يتمكن من استيعابها من القراءة السريعة لذلك على القارئ أن يقرأ بتركيز وتأنن ويتنبه إلى اختلاف تفاصيل العمل في مناطق مجموعة الدول الرئيسية عن تفاصيل العمل في مناطق باقي الدول وأن مناطق الدول الرئيسية تعمل بخطة مقسمة إلى مرحلتين تنقلهم لمرحلة التمكين وخطوات المرحلة الأولى مختلفة أحياناً عن خطوات المرحلة الثانية ومتشابهة أحياناً أخرى بينما مناطق باقي الدول تعمل على نظام مرحلة واحدة في الغالب حتى يأتيها الفتح والتمكين من خارجها بإذن الله إلا أنه لا شك أن خطوات عملهم تتأثر بالتطورات في مناطق الدول الرئيسية إننا مهما أتقننا هذه القواعد ومهما أتقننا عملياتنا وحصدنا نتائجها فيجب أن لا يصيبنا العجب أو الغرور يوما فما نحن فيه من فضل فمن الله وحده ومن تأمل حقيقة حالنا لعلم ما نحن فيه من ضعف وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله فما علينا إلا أن نسدد ونقارب ونأخذ الأسباب المستطاعة ونتوكل في كل ذلك على الله وحده فهو مولانا ولا مولى لنا غيره والذي لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا حتى أني عندما كنت أسمع خبر بعض العمليات كنت أتحسب بقدر ما أقصى أهداف من اتخذ قرار العملية إلا أني كنت أفاجأ بعد ذلك أن نتائج العملية بفضل الله فاقت كل التوقعات وأكبر مما كانت تتخيله المجموعة المنفذة أو المخططة لها فالحمد لله أولا وآخرا الذي وفق رجال التوحيد والجهاد في عملهم لنصرة دينه وأنجح هذه الأعمال وبارك في نتائجها وأنبه أني أحياناً أسمع أو أقرأ لبعض الشباب عبارات أو مواضيع فيها شيء من العجب بالأعمال أو الكبر وذلك محمود إذا كان من باب العزة على الكفار أو أهل الإرجاف أما لو كان غرورا أو عجباً أو كبراً محضاً فأعيد شبابنا أن يقع في هذا طريقنا طويل وشاق وما زال فيه الكثير والكثير من العمل والتضحيات ويحتاج لقدر كبير من العطاء والبذل ولنتذكر بذل وعطاء الصحابة رضوان الله عليهم وكيف أنهم بعد هزيمة أحد وكانوا ما زالوا يدفنون شهداءهم وما زالت الدماء على ثيابهم قد استنفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لملاحقة القوم في حمراء الأسد فما قال أحد منهم ذرنا نرجع لبيوتنا نبدل ملابسنا ونهيئ حالنا فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا ولا استكانوا وإنما نفير وراء نفير وبذل وراء بذل وهمم طالت قمم الجبال حتى نالوا ما أرادوا من عز الدنيا والآخرة ونزل فيهم قول الله تعالى وقتها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم والله لك لكأني أرى المجاهدين يمكن لهم في بلاد المغرب خاصة في الجزائر فإذا من الله عليهم بذلك في صباح ذلك اليوم القادم بإذن الله فلا وقت للراحة فلا يصلين أحدهم العصر إلا في تونس على حدود ليبيا وليبدأوا في صباح اليوم التالي في التأهب لفتح ليبيا ومصر والعدو يعرف دفعة أعمالنا جيدا حتى أن وزير خارجية تونس قال للصحفيين عام 1993 لا يغركم عليه هدوء الأوضاع والسيطرة عليها في تونس فإذا حدث تغيير في الجزائر أو مصر فسيحدث تغيير في تونس بعد ربع ساعة انتهى كلام وزير خارجية تونس ووالله لك أني أرى المجاهدين يفتح لهم في جزيرة العرب فإذا من الله عليهم بذلك في ذلك اليوم القادم بإذن الله فعليهم التأهب مباشرة للانطلاق لفتح الدولات التي تحكمها هذه الأنظمة الحقيرة في الأردن والخليج وبإذن الله بخروج أمريكا من العراق سيسقط ما تبقى من هالتها الكاذبة وستسقط كل الأنظمة التي تدعمها وسينقض الشرفاء في هذه الدول يأخذون حقوق الأمة التي سلبتها هذه الأنظمة العميلة وستفتح شعوب هذه الدول ذراعها للفاتحين بفضل الله ومنته فما كان الله ليضيع بذل الباذلين وإنما هو الصبر واليقين قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال جل جلاله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ثم بعد ذلك تتوجه الجموع بعون الله لتحرير القدس وما حولها وتحرير بخارة وسمرقند والأندلس وجميع أراضي المسلمين ثم ننطلق لتحرير الأرض والبشرية من هيمنة الكفر والظلم وما ذلك على الله بعزيز وتلك بشارة رسوله صلى الله عليه وسلم حاشية سفلية طويلة عند انتهائها سأخبرك لا أعلم عالما بالشرع في العصر الحديث تخصص في التربية دراسة وخبرة وممارسة مثل الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله ولد الشيخ بدمشق عام 1914 ميلاديا وتوفي رحمه الله عام 1977 ميلاديا بعد إجراء عملية جراحية بسويسرا ونقل إلى مكة المكرمة ودفن هناك رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خيرا يعتبر أحد أبرز علماء الشام في المائة عام الأخيرة حصل على شهادته الجامعية من كلية أصول الدين بالأزهر ولعل ذلك سبب إطلاق لقب المصري عليه حصل على الدكتوراه في موضوع معايير النقد عند المحدثين من يقرأ بعض بحوث الشيخ يرى نبوغه في علوم التفسير والحديث وقضايا الإيمان والاعتقاد ومن يقرأ له كذلك يعلم كيف أنه تخصص في دراسة علم النفس وعلاقته بالتربية والمقارنة بين المنهج التربوي الإسلامي والمناهج الأخرى الغربية وغيرها وله في ذلك معلومات وأبحاث عميقة وذلك تقدير تلاميذه في مجلة البيان والسنة قبل أن يكون تقديره أما الممارسة التربوية فللشيخ رحمه الله تجربة تعتبر من أثر تجارب الدعاة والعلماء المعاصرين حيث اتصل الشيخ أثناء دراسته في مصر بالشيخ حسن البنة في فترة مليئة بالأحداث في تأريخ الإخوان المسلمين واتصل كذلك خلال فترة عمله بباكستان بالشيخ المودود رحمه الله والأهم من ذلك أنه في خلال سنوات عمله اشتغل بالتدريس والتربية والإدارة في بلاد وبيئات ومراحل سنية مختلفة في ديار المسلمين فقد عمل بالتدريس لثانويات دمشق فترة من الزمن وخلال عمله بباكستان عمل على نشر اللغة العربية لأبناء باكستان وله كتاب في تعليم اللغة العربية لغير أهلها كما أنه درس في كلية الشريعة بمكة المكرمة وشارك في تأسيس قسم الدراسات العليا فيها وقبل وفاته بثلاث سنوات انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعمل رئيسا لقسم الدراسات العليا فيها وكان له دور في وضع مناهجها لذلك لا شك أن الجيل الذي تخرج من هاتين الجامعتين بالجزيرة ويتصدر بعض الشباب اليوم تأثر بهذا العالم والمرب الفاضل وسمع منه وقد ذكرت من قبل أن أصل دراسة التربية كان مناقشة للتيار القطبي بمصر هذه التسمية لا علاقة لها بتشكيلة الجماعات التي تطلق عليها الجامية لقب القطبيين ولأصل التسمية قصة طويلة لا أهمية لها وركز الكتاب على هذا التيار خاصة أنه أكثر وأقدم التيارات تأصيلاً للفهم الذي نتعقبه في هذا الكتاب حتى أن أكثر التيارات التي اشتهرت بعد ذلك بهذا الفكر تكاد تكون أخذت جل استدلالاتها من هذا التيار منذ سنوات التقيت في مكان ما بأحد قادة هذا التيار فدار بيني وبينه الحوار التالي ما أنقله جزء وبالمعنى؟ قال لي متسائلاً أما زالت جماعة الجهاد تتبع سياسة الأرض المحروقة فتفسد على باقي التيارات دعوتها عقابا لها لأنها لا تعمل بنفس المنهج كما يحدث في الجزائر والآن في مصر وقد كان الحوار عندما كانت العمليات في مصر والجزائر مشتعلة قلت له إن كنت تقصد بسياسة الأرض المحروقة أن من منهج جماعات الجهاد أن تجعل من لم يقاتل اختيارا من الحركات يقاتل اضطرارا فذلك صحيح وسترى في وقت ما الحركات والشعوب في أرض المعركة سواء أرادوا أم لا فقال لي يجب أن يأخذ الشباب الوقت الكافي للتربية وكذلك الشعوب حتى تتهيأ للمعركة قلت له عن أي تربية تتحدث فإن مفهومك للتربية هو المشكلة وحتى أقرب عليك ولا أدعك تذهب بعيدا هل تعرف بالشيخ محمد أمين المصري وهو من أكثر العلماء تخصصا في التربية قال نعم وقد قرأت له بعض كتبه قلت له إن المنهج التربوي الذي تطرحه جماعة الجهاد هو نفسه المنهج الذي طرحه الشيخ قال لي مبتسماً انظر إلى التطبيق العملي الذي عليه تلاميذ الشيخ وقد كانوا وقتها يديرون مجلتي السنة والبيان بل انظر إلى سيرة الشيخ نفسه والتي لا شك أنها تفسر ما قصد من كلامه قلت له يبدو أنك لم تقرأ المواضع الواضحة الصريحة التي تكلم فيها الشيخ عن المنهج النبوي في التربية دعك أولا من تلاميذه فقد تنكروا لنصائحه أما سيرة الشيخ فقد ذكر الشيخ في أكثر من قول له في كتبه ومحاضراته أنه غير راض عن تجربته في العمل الإسلامي ويا ليت تلاميذه يكونون صادقين مع أنفسهم مثله إلى آخر الحوار الذي دار بيننا فماذا قال محمد الأمين المصري عن نفسه وما طرحه فيما يخص المنهج الأمثل للتربية قال الشيخ رحمه الله وإني وأيم الحق لأجد أيامي هزيلة ونفسي رخيصة لم ترتقي عن مرحلة الطفولة، ولم تبلغ درجة الرشد، ولم تذق معاني الرجولة، ولو طلب إلي أن أكتب تقريراً بشأن نفسي لقلت، واحد، إنه ليس براض عن مستواه الإيماني، ولا يرى أن مثل هذا المستوى يمكن أن يحدث تأثيراً واضحا في طلابه، أثنان، ليس براض عن عمله ولا يؤديه، وهو واثق بأن السبيل التي يسلكها هي التي تؤدي إلى نجاة الأمة، فلا المناهج ولا الطرائق التي يتخرج بها الطلاب بالتي تخرج للأمة أبطالاً ودعاه ولذا فهو يعتبر نفسه أجيراً يعمل ما يرضي صاحب العمل في سبيل العيش وربما يعجب الكثيرون من هذا القول انتهى كلامه رحمه الله لقد عرى الشيخ نفوسنا بمثل هذا الصدق مع النفس يا ليت البعض يكونون بمثل هذا الصدق على الرغم من أن من يقرأ سيرته يرى كيف أن جهوده وإنجازاته فاقت كثيراً ممن يدعون الفهم والحكمة والجهود المدروسة وتخطيط النفس الطويل إلى آخر هذه الشعارات انتهت الحاشية السفلية